وللله جنود السماوات والأرض وكان الله علي من حكيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّالِّينَ نِعْمَ الْبَشَرُ إِنَّهُمْ كَانُوا عَبَدَةً كَارِمِينَ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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكف فإنما ينكث على نفسه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 بلظنتم الذين قال بالرسول والمؤمنون إلَى أهْلِهِم أَبْدَوْنَ وَزَوِيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُو بِكُمْ وَزَوِيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُو بِكُمْ وَظْنَتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرَاهِنًا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 فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 فاستوى على ثوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما